بعد ارماش بعد ارماش <تصفيق> قد الرسول المصطفى نادتي الحرة تشجي أنا اليتيما فاطيما حالي علي يحجي بين العوادي محاليتي منها العاري ولي يبكي يا هو لي اسمع يا ابوي لما تمشي يا ابو يا واسم حتابي منها جاءت النار بقلبي ما تدرينا يا حدينا ما تدرينا يا حدينا هاي البتولة نادية أبويا ونيراني الحزين ظلتي بقلبي سعرا من عقوب عينك يا ظلوب ظل عنار واجرا يا حلا ما بيني الخلاق يا بويا طيحنا بزموريا كل ما اصيح بحشريتي عن البيت للزاهرة ما بين باقي مغدارف عصرني صعب ومن نادينا يا هدينا هاي البتولتنا دي براد <تصفيق> <مترجم> له صرتني زمرة ظالمة يا بو يا بابي يا رج وبظلعي يا بو يا نيبت بصدري هذا يلبي اسما يا من يا روعه لاوحي من سوفت بي الاشرايا لضي في عصريتي يا بويا عن حارق الدايا توسك طو محسين مني يا أبويا وكثار واني محسين وينا يا هادينا محسين وينا يا هادينا Hai <Sessly> il <Sessly> <Sessly> يا أبويا محسين من وقع فوق الأرض عاتير بيان يا ألم أتحمل بعد عقبك يا أبويا وأحزايان نحنا ورمحنا صفدت تلهب لي هي اني وعيان وانا قلبي بمصاعب حيران محترى ودموعي تسيح ومن يسمع روحي تصيح ويوش لقينا يا هادينا ويوش لقينا يا هادينا هاي البيت لتنا يا أبو يا من سلبة وفادك ومن الفادك من عوني وحق الخاذة مني غاصو يا أبو يا من حرموني واللي يا تو انا بعيد ليتي وهلق يوم راحوني للمسجد قدامت العذور الناس ما سمعوني هذا الواضع من ضليت يا أبو يا وانت ميت وش مار بينا يا وش مار بينا يا هاي الباتول اتنادي داري الغصب وبيعيته يا ابو يوم راعوها من الخلاف أهل الغد وأهل الطمع غصبها والدين بعد غيروا من الأساس حرفوا هيا وبكل جايح على أهل الإثيم كل معناها يا أبو يا اللي صار حارت عليا لا هذا الينا يا هدينا هذا الينا يا هدينا هاي البتولتنا عدي Oh من هذا الألم يا ابو يوم مهمومي تمنت أنا يا يومك يعجي اليومي ما عندي بها الفاجيحة يا بو يا إقلالومي طردوني من أنا آوين تدري علومي ظل كدايا وعدتني قوم الأشرار لو يا هدين لو يا هدين هاي البتور تنادي يا هادينا مش قلبي ده للشاعر سالم الأحسائي